يقول هذا السائل هل يحج عن الميت حجا مفردا إن لم يكن اعتمر قبل ذلك الأولى لمن أراد الإحسان إلى ميته أن يتم إحسانه أن يتم إحسانه فيجمع له بين الحج والعمرة خاصة وأنه يقول لم يسبق لهذا الميت أن اعتمر فيتمم إحسانه ويجمع له بين الحج والعمرة سواء متمتعا أو قارنا بينهما وقد علمنا أن القران أعماله كأعمال الافراد سواء بسواء اللهم إلا النية في الميقات بقرن الحج بالعمرة وعليه هدي لجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة إن كان مستطيعا وإن لم يكن مستطيعا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولو حج عنه حجا مفردا فله أجر على ذلك وتوابه لكن ما دام يريد أن يحسن إلى ميته فليتم إحسانه بالجمع له بين النسكين احسن الله ليكم يقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه هل السنن والرواتب تدخل في هذا الاجر قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صلاة يتناول الفرض والنفل يتناول الفرض والنفل وليس خاصا بالفرض الصلاة في هذا المسجد المبارك بألف صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا و ينبغي أن يضم إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فلو صلى الرجل النافل في المسجد لو صلىها في المسجد فهي فهي بألف لكن لو صلىها في بيته أفضل. لو في بيته أفضل. أما الفريضة ف... فيجب على الرجل أن يصليها في المساجد. نعم. أحسن الله ليكم يقول وهل الأعمال الأخرى مثل قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أيضا تكون أجورها مضاعفة؟ لا الحديث جاء في الصلاة. الحديث جاء في الصلاة. ولكن ما من شك أن جلوس الإنسان في هذا المسجد بعد الصلاة ينتظر الصلاة فذلكم الرباط فلا شك أن فضل ذلك عظيم وإذا كان هذا الانتظار في حلقة علم أو في قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى فلا شك أن له في ذلك الاجور العظيمة أما هذا التضعيف الذي جاء في الحديث بألف فهو في الصلاة نعم أحسن الله عليكم يقول امرأة مطلقة حصلت على تأشيرة حج وتعذر حصول المحرم على التأشيرة فسافرت معي وزوجتي كمرافق لها فألا فهل أأثم على إعانتها لا يجوز لها أن تسافر معك لا يجوز لها أن تسافر معك ولو كان معك زوجتك حتى لو كان معك عدد من النساء من محارمك فلا يجوز لها أن تسافر معك للحديث الصحيح الذي مر معنا في ذلك والإثم في مثل هذا يشترك فيه الرجل الذي آذن للمرأة أن تسافر معه والمرأة التي أيضا سافرت مع رجل ليس محرما لها أحسن الله ليكم يقول إذا تعذر إتمام أعمال الحج سواء من نحر أو حلق وطواف فكيف يعمل أعد أحسن الله ليكم يقول إذا تعذر إتمام أعمال الحج في يوم من نحر أو حلق وطواف وغير ذلك فكيف يعمل هذه الأعمال منها أركان منها أركان وأيضا لا تقبل النيابة ومنها واجبات منها واجبات فعلى العبد أن يجتهد في تتميم هذه الأعمال وإذا كان مثلا مرض فينتظر حتى أيضا لو تأخر طواف الإفاضة اياما عديدة لما يبرأ ويشفى من مرضه أو يعافى من التعب الذي معه فطواف الافاضه والسعي بعده ركن من أركان الحج لا بد منه ولا يمكن أن ينيب غيره عنه فيه أما رمي الجمار إذا كان وقت الرمي أو أيام الرمي غير قادر لمرض أو نحوه فيوكل غيره أن يرمي عنه والمبيت في ميناء ليس عملا راحة في ليالي أيام التشريق وهو واجب من واجبات الحج ولكن لو أنه مرض ونقل مريضا إلى إلى إحدى المستشفيات في في مكة يسقط عن هذا الواجب ل ل لمرضه ويكون معذورا نعم أحسن الله ليكم يقول من أراد الحج متمتعا وأراد أن يضحي في بلده فهل له أن يأخذ من أطفاله إذا دخلت العشر إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي سواء كان حاجا أو ليس حاجا ليس له أن يأخذ من أطفاله أو شعره شيء لا يستثنى من ذلك إلا أخذ الشعر فيما تعلق بالعمرة التحلل من العمرة فهذا نسك لا يؤثر حتى لو كان عنده أضحية في بلده يقصر من شعر راسه لأن هذا نسك واجب من واجبات عمرته ولا يتحلل إلا به لكن ليس له أن يأخذ من أظافره ولا من ينتف من إبطه ولا يحلق عانته من أول دخول العشر إلى أن يعلم أن الأضحية ذبحت إلى أن يعلم أن الأضحية ذو نعم. أحسن الله ليكم يقول إذا تأخرت الحافلة بعد طواف الوداع ونحن بالفندق حتى حان وقت الصلاة فهل يجوز الذهب للحرم للصلاة أم نصلي بالفندق الأمر في ذلك واسع يعني إذا كان هذا التأخر ليس منكم وإنما من الحافلة قيل لكم مثلا الحافلة تغادر في الثانية ليلا وطفتم الوداع بعد العشاء وذهبتم إلى السكن على الموعد فقيل لكم أن الرحلة تأخرت تأخرت إلى مثلا الضحى وذهبتم وصليتم الفجر ورجعتم ليس عليكم وداع لأن هذا التأخير ليس منكم هذا التأخير ليس منكم نعم أحسن الله يقول ما حكم من شرب السجائر في المدينة في وقت الحج في مكة ومنى كلها السجائر محرمه في كل مكان في المدينة وفي أي بلد في الدنيا السجائر محرم حرام لا يجوز الإنسان أن يشربها لكن أهل العلم يقولون الأمر المحرم الأمر المحرم يغلظ إثم في الوقت الفاضل وفي الزمن الفاضلة وفي الحال الفاضلة والله إنه قبيح غاية القبح أن يكون الإنسان في مكة وفي العشرة الأول من ذي الحجة التي أفضل أيام العمل الصالح قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح حب الى الله من هذه العشرة فوالله إنه قبيح جدا أن يكون الإنسان في مكة وبجوار الحرم وفي هذه العشر وعليه الاحرام ويدخن قبيح جدا فالتدخين محرم في كل وقت لكن يجنع ويغلظ أمره وتزداد شناعته مع الأمور التي تحتف به وتقارنه نعم احسن الله ليكم يقول رجل طاف سبعه اشواط واحد من هذه الاشواط داخل الحجر فما حكم ذلك وكان ذلك في العمره هذا الشوط الذي طافه من داخل الحجر لا يصح لانه لم يكمل بهذا الشوط الطواف بالبيت وانما دخوله من الحجر دخول طواف من داخل البيت ولم, يط... ولم يتحقق منه الطواف بالبيت فهذا الشوط لا يصح نعم أحسن الله عليكم يقول هل من نذر الحج ثم حج بعد ذلك له من الأجر مثل من حج متطوع هذا الشوط الذي طافه من داخل الحجر لا يصح لأنه لم يكمل بهذا الشوط الطواف بالبيت وإنما دخوله من الحجر دخول طواف من داخل البيت ولم يتحقق منه الطواف بالبيت فهذا الشوط لا يصح نعم حسن الله ليكم يقول هل من نذر الحج ثم حج بعد ذلك له من الأجر مثل من حج متطوع إذا أوجب على نفسه الحج بالنذر ووفى بنذره فإنه مأجور على ذلك مأجور على ذلك والله سبحانه وتعالى امتدح في سورة الإنسان من يفي بالنذر قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام لا حبه مسكينا ويتيما واسيرا امتدحهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم فمن نذر أن يحج ووفى بهذا النذر لا شك أنه ماجور وإذا جاء بالشروط التي والآداب التي مرت مثل ما جاء في الحديث من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا جاء به محققا بر الحج فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا. أحصل الله ليكم يقول متى يكون الالتفات في التسليم في نهاية الصلاة والخروج منها وهل أقول السلام عليكم وأنا متجه إلى القبلة إذا كنت مأموما فإن تسليمك يبدأ بعد تسليم الإمام فإذا سلم الإمام التسليم الثانيه تبدأ بالسلام عن يمينك قائلا السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك قائلا السلام عليكم ورحمة الله وتبدأ التسليم من حين تلتفت تسلم وأيضا من حين تلتفت على يسارك تسلم نعم. أحسن الله ليكم يقول هل يمكن تقديم الهدي أي اقتطاع وصلة الدفع قبل يوم النحر في مكة تفادي للزحام؟ هل؟ يقول أحسن الله ليكم هل يمكن تقديم الهدي أي اقتطاع وصلة الدفع قبل يوم النحر في مكة تفادي للازدحام؟ نعم إذا كنت أردت أن تنيد عنك هذه الجهات المعتمدة التي تقوم نيابة عن حجاج بشراء. الهدايا وذبحها وتوزيعها على الفقراء فدفعك لهذه الجهات حتى ولو الآن في المدينة ولهم مكاتب في المدينة فهذه إنابة والأمر فيها واسع سواء دفعت إليهم الآن أو عند وصولك إلى مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليك وهم ينوبون عنك ولا يذبحون إلا في وقت الذبح في يوم عيد الاضحى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة أحسن الله ليكم يقول هل يجوز للمحرم أن يستخدم مطهر في نظافة بدنه علما بأنه مكتوب على عليه أنه يحتوي على عطر إذا كان هذا المطهر له رائحة عطرية فهذا من الترفه الذي يجب على المحرم أن يتجنبه أن يتجنبه فإذا كان مطهرا ومحتوي على عطر رائحة عطرية واجب عليه أن يتجنبه أما إذا كان مزيل للعرق أو لرائحة العرق وليس له رائحة عطرية فلا حرج عليه كذلك غسل لبدنه بالماء أو بالصابون والأولى أن يتجنب الصابون الذي له رائحة نعم يحصل الله ليكم يقول هل أستطيع الحج عن أمي وأنا لم أنوي لها بعد وهذه الحجة الأولى لي علما بأن أمي اعتمرت ولم تحج إذا كانت هذه الحجة هي الأولى لك فلا يجوز أن تحج عن أمك لأن من شرط الحج عن الغير أن يكون الإنسان حج عن نفسه فاجعل هذه الحجة لك واذا اكرمك الله فيما بعد وجئت تحج عن امك والله سبحانه وتعالى يأجرك على هذه النية الصالحة احسن الله ليكم يقول ما حكم الذبح قبل يوم النحر للمتمتع الصحيح ان الذبح قبل يوم النحر لا يجزئ وانما يكون الذبح في يوم النحر يوم العيد ويكون النحر في ما يتعلق بالأولوية في الاتيان به بعد رمي الجمار أما وقته فهو يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. نعم. حسناً، الله عليكم. يقول أنا من السودان وجئت لأداء الحج من جد من جدة إلى المدينة. ومعلوم أن ميقات أهل المدينة هو ذي الحليفة فإذا رجعت إلى جدة وأحرمت من هناك هل في ذلك شيء؟ نعم في ذلك شيء لأنك ما دمت جئت إلى المدينة وانطلقت منها بنية الحج أو العمرة فميقاتك ميقات أهل المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فأنت أتيت على المقات وأنت من غير أهله فيجب عليك أن تحرم منه نعم أحسن الله عليكم يقول إذا كنت أستطيع الحج كل عام فهل الأفضل في حقي أن أحج كل عام أم أتصدق بقيمة الحج من كان موسرا, من كان موسرا ومتمكنا من الحج فقد جاء في هذا الباب حديث يصححه بعض أهل العلم ألا يزيد عن خمس سنوات ألا يزيد عن خمس سنوات إذا كان موسرا وقادرا بدنيا وإذا سخرت هذا المال في إعانتي من لم يؤدي فرضه وساعدت بعض الناس ليؤدوا فريضة الحج التي كتب, كتب الله سبحانه وتعالى عليهم فلعل ذلك هو الأولى والله أعلم أحسن الله ليكم يقول إذا حج الإنسان متمتعا فهل يكفيه ذلك عن عمرة الإسلام أيضا إذا حج متمتعا أو قارنا إذا حج متمتعا أو قارنا فإن ذلك يجزيه عن عمرة الإسلام لأن المتمتع قد جاء بعمره مستقلة والقارن قد أدخل عمرته في حجه وكل منهما يجزئه ذلك عن عمرة الإسلام أحسن الله لأيكم يسأل عن كيشية طواف الوداع في مكة طواف الوداع هو آخر أعمال الحج ويكون بعد إتمام جميع المناسك فإذا تمت المناسك واكتملت ولم يبقى منها شيء يطوف بالبيت سبعة أشواط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه ف... وهو واجب من واجبات الحج والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد البيت نعم احسن الله ليكم يقول لماذا يتم الذبح في التمتع والقران ولا يكون للإفراد الجواب لأن الذبح الذي هو هذا الهدي هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى على منه وتيسيره بالجمع بين نسكين في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي ولهذا لو أن انسانا حج ولم يعتمر لا هدي عليه ومن اعتمر ولم يحج لا هدي عليه لكن من من سافر في سفرة واحدة أو في سفرة واحدة حج واعتمر فعليه هدي والهدي هنا شكر لله أن يسر له في سفرة واحدة نسكين قد مر معنا في قصة الصبي لما قال له ذلك الرجل اجمع بينهما اجمع بينهما واذبح ما استيسر من الهدي قال له عمر اصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فالقارن والمتمتع على كل منهما هدي شكرا لله على تيسيره سبحانه وتعالى ومنه بأداء هذين النسكين في سفرة واحدة نعم أحسن الله ليكم يقول أنا موظف في هيئة حكومية في دولة عربية مسلمة إلا أننا نلزم بحلق اللحاء فبماذا تنصحوننا أنصحك أن تتأمل كثيرا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعف اللحاء أرخوا اللحاء أسدلوا اللحاء أكرموا اللحاء جاء عنه في هذا حديث كثيرة عليه الصلاة والسلام وقال خالف المجوس خالف المشركين وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه والأحاديث في وجوب إعفائها وتحريم حلقها في الدلالة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرا بل إن إعفاء اللحية من سنن جميع الأنبياء وفي القرآن يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي وأيضا هو من سنن الفطرة لو أن الإنسان خلية وفطرته ولم يأته من يبدل في تفكيره ويغير في تفكيره لا رأى واختار عفاء اللحية لأنه فطر على ذلك سنة من سنن الفطرة مما فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليه اعفاء اللحية وقص الشهرم لعفاء اللحية وقص الشارب وقص الشارب فطرة فطر الله عليها فطر الله الناس عليها لأن الإنسان لو ترك شاربه على حاله لغطى فمه ولآذاه اذى عظيما فمن سنن الفطرة أن يقص الشارب وأن تترك اللحية وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في يمينها والذي زين الرجال باللحى لأن اللحية جمال للرجل وزينة وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من قبله ثم يا اخوان نرى حجاج بيت الله الحرام اكرمهم الله وزادهم توفيقا وقبولا ويسرا وعونا نراهم يلتزمون التزاما دقيقا في تجنب محظورات الإحرام في تجنب محظورات الإحرام ومن ذلكم أن لا يأخذ من شعره شيء وتجد جميع الحجاج قاطبة يلتزمون بذلك لا يأخذ من شعره حتى إن عددا منهم من دقة التزامه بهذا الأمر يأتي إلى أهل العلم ويسأل يا شيخ حككت أذني وسقطت شعر واحدة والله واحدة فقط هل علي شيء؟ حككت رأسي إلى اخره هل علي شيء؟ هذا الحرص حرص على أن يتجنب شيء نهي عنه الذي نهاك عن أن تأخذ من شعرك في الإحرام اليس هو الذي نهاك أن تحلق لحيتك في طوال العام طوال العمر هو نفسه الواجب ان نطيع في الحج وفي غير الحج إذا كنا ما نأخذ في الحج طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام فايضا ما نتعرض للحية حتى في كل وقت طاعة للرسول صلوات الله والسلام عليه. نسأل الله الكريم أن يشرح صدورنا للحق اللهم اشرح صدورنا للحق اللهم الهمنا رشد أنفسنا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفه عين اللهم مهدنا اليك صراطا مستقيما اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم إن نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم إن نعوذ بك من سيء الأخلاق وسفسافها ورديئها اللهم إن نعوذ بك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 وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم زيننا بزينه الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله واخره سره وعلنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين